الله الرحمن الرحيم وهو Ben onlara Eeeh lan One man سِيَانا مِن دِينِنا جِئْتَ سَمَا قَدْ وَلَقَدْ أَنْقَذْنَاكُمْ وقالوا مهما تأتينا به من آيات الليسان وناديها فما نقول لك The old You're <laughs> And الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها İzlediğiniz What well Yeah mm -hmm. O. i I'm